Mm-hmm. باب الرجا والناس قد رقل وبدت أشك إلى مولايا ما أجد طرقت باب الرجا والناس قد رقل وبدت أشك إلى وقلت يا أمني في كل نائبين ومن عليه ذكاش في الضر أعتمد أشكو إليك أمور أنت تعرفها صبر ولا جلد أشكو إليك أموراً أنت تعرفها ملي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي من ذل واقفتا مدت إليه دون فلا تردنها يا رب قابتان فبحر جودك يا رو كل من يريده أشكو إليك أمور عارفها شده توسط وبسایت سنت دانلود